بسم الله الرحمن الرحيم كل أُحِيَ إلَيَّ أَنَّهُ استَمَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبَ يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَ النَّبِيُّ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 كنا طرائقا قددا فأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا فأنا لما سمعنا الهدى آمنا به